إلَ إِللاا مَا حَروَمَ إِسرائلُ على نَفهِ مِن قَ قبل مِنْ قَبلل أنن تَُزَّلَ التور قُلفَأتُ بالتَوراتِفَت لهَا كُدتُم صَادِق فَمَنِ اسْتَرَاعَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَدِللا هِ عَلًَاَّ سِشِجُ البَييتِ مَِ ْتَطَعَ إلَيْهِ سَبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِن اللهَّ هَ غَنِي ُدْ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على مَا تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تَدْعُونَها عِوَجًا وَأَنتُم شُهَداءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ يردوكم بعد إيمانكم كافرين